بِسمِ اللههِ الرَّحْمَالِ الرَّحيم وَْمُررسَلَاسِ عفى فَالْعَاسِفاتِ عصفْفَ وََّ شرافِ نَشْرَاء فَلْفَارقاتِ فَق فَلْمُ القِياتِذِكْتْر عُذْرًا أَنُ الضَّ إِ مَا تُعَدونَ 111. فإذا النجوم طمست 112. وإذا السماء فرجت 113. وإذا الجبال نسفت 114. وإذا الرسل أقتت 115. لأي يوم أجلت ليوم الفصل 116. وما أدراك ما يوم الفصل 117. ويل يومئذ 121. ثم نتبعهم الآخرين 122. كذلك نفعل بالمجرمين 123. ويل يومئذ للمكذبين 124. ألم نخلقكم من ماء مهين 125. فجعلناه في طرار مكين 126. إلى قدر معلوم فَقَدَرنَا فَنِحمَ الْ القَادِرُون وَإلُ يَومَئِذِ للِمُكَذِّبِين أَلَم نَنجَعَِ الْ الأأَررضَكِ فَاتَ أَحيان أَو وَأَمواتَات وَجَعلنَافِيهَا رَواسِيَ شَامِخاتِون وَأَسقَنَكُمَّا وَإلُ يَومَائِذ للِمُكَّبِين إِ طَلِقُ إلَ مَاكُُ بِهِ تُكَّبون إِ طَلقُ إلَ ضِلّذ تَلَِ شعَبَ ل غَللِ وَل يُغْنِي مِنَ الهَبَ إِه تَبْم بِشَعر كَقَص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 119. وهذا يوم الفصل جمعناكم والأولين 110. فإن كان لكم كيد فكيدون 111. ويل يومئذ للمكذبين 112. إن المتقين في ظلال 129. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون كَذَلِكَ إنا كذلك نجزي المحسنين 121. ويل يومئذ للمكذبين 122. كلوا 111. ويل يومئذ للمكذبين قِيلَ وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون 113. ويل يومئذ للمكذبين 114.